صراع النفس بين نداء الهوى ودعاء الهدى وهي تحاول السمو والارتقاء في معارج السماء أمسكت نفسي عن هواها وجعلتها تهوى هداها حتى ارتوت من نبعه وسمت وهمت في علاها امسكت نفسي عن هواها امسكت نفسي عن هواها ha. وجعلتها توحدها حتى ارتوت من نبعيه وسمت وهمت في تو نفسي عن هواها البستوها ثوب اليبا علمتها معنى العطاء نحو السماء أطلقتها نحو السماء علمتها أن الحياة هبة وأن الموتآة علمتها أن الحياة هبة وأن الموتآة علمتها أن الحياة هبة وأن الموت آت علمتها أن الحياة هبة وأن الموت آت درب محمد هو وحده Dabūna jāt, amsaktu nefsi ar hawaja Amsaktu napsi ar hawaja Ža'l tuha, taua, hudāja Hattā artaudt, min nabaihi Žimėt, ما جئت بين الناس بدعا إن بعتها لله طوعا فغدت تهيم بحبه وتضوع بالإيمان ضوعا ما جئت بين الناس بدعا إن بعتها لله طوعا فغدت تهيم بحبه تطوع بالإيمان ضوعا فإذا, فإذا, فإذا بأمواج السرور تنسب سيلا في الضمير فإذا بأمواج السرور تنسب سيلا في الضمير فإذا بأمواج السرور تنساب سيلا في الضمير بيّ بأمواج السرور تنساب سيلا في الضمير والعمر يغدو باسما ريّان من كأس الحبور أمسكت نفسي عن هواها أمسكت نفسي عن هواها وجعلتها تهوى حتى ارتوت من نبعه وزمت وهامت في علاها أمسكت نفسي عن هواها أمسكت نفسي عن هواها وجعلتها تهوا هداها حتى ارتوت من نبعه وسمت وهمت في علاها أمسكت نفسي عن هواها